وَإِنَّهُ لَهُ دُوَّارَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ عَبْدَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَسَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُبِينٌ إِنَّكَ لَا تُشْرِكُ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 خذاء إذا جاءوا قال إن زبته بأيتي بأيتي ولم تحضوا بها علمًا أما ذاكم تعمرون فوقع القول عليهم بما ظلموه فهم لا ينطقون ألم يروا أن وَنَظِرْ فِي الْأَرْضِ لَمَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ مَا تَوَدَّخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّقَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ